قصيدة مهدا للشيخ عايد بن صياح بن غنيم المرواني كلمات الشاعر عقيل بن سلامة المرواني آدى موفق الهجلة مدام شعري حدت حدت السيف فانطق يمثلني ونلي أقوله واجب علي امدح رجال المعاريف اللي لها بالمجد صوله وجوله شرواك يا ابو عماد راع المواقيف شيخ على الطالات فاني فعوله على الطالات فاني ما دام شعري حد تحدى السيف منطقي مثلني وانا اللي يقوله واجب علي مدح رجال المعارف الليلة بالمجد صولة وجولة شراك يا برمادرة على المواقف شيخ على الطالة بني يبعونا شيخ على الطالة بني شم سحابه المرادف يسقي ضما دار المراجع السيوله مكرم الجار مكرم الضيف مريف شيخ بفعلك المجد يا في مجلسات القاد العالم بالك يمناه تندى بالكرم والرجوله يمناه تندى بالكرم والرجوله يقلط على كثرة تحيا بالضيف عسى عامر من في قدم نزوله هذا حبيد الطيب رجل تكاليف بنغني من اللي تنوم سفعوله جد سعد فكر جال المكاتيف مخلين سجنة دعو عرضه وطوله مخلين سجنة دعو وطوله شيخن تعلّف وقروس المشاريف سيرت بطلّب الميادين الصلاة يوم الناب الرمح والشلف والسيف والرجل يذبح لجل تخذلولا كرم النجار مكرم, مكرم الضيف مريف شغم بالفعل كل مجدني طلع وصالات رافعت غطى المحارب وعدات ما رفرف رف علم كل دوله وعدات ما رفرف رف علم كل دوله